يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَرَّةً نُوحٍ وَمَرَّةً لُوطًا كَانَتَا تَحْتَ عَبْدِينِ مِنْ عِبَادِنَا صَادِحَينِ فَخَانَتَا